بوك تو سمديسة دو اثنان وسبعون, إثنان وسبعون. وجوب شيء وجوب عمل شيء موسيت يجب يلزم يجب يلزم يموشو يجب أن ارسل المكتوب يجب أن ارسل المكتوب يموشو заплатить за гостиницу يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق تموسي شراء يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا تموسيش يجب ان تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا تموسيش يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يون موست يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنكا. يون موست يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Ён يجب أن يغسل السيارة. يجب أن السيارة. Яна يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن, أن, أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. мы мусим зараз же يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Мы мусим зараз же ісці на працу. Ягэб ан зэхаб фуран іла шэгл. Ягэб ан зэхаб фуран іла шэгл. Мы мусим зараз же ісці да доктара. Ягэб ан зэхаб يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظر القطار يجب ان تنتظروا القطار فيموسيتش يجب ان تنتظروا يجب ان تنتظروا التاكسي